أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم, إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذآت بالعدوة الدنيا وهن بالعدوة القصوى إذآت بالعدوة الدنيا وهن بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا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 يَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْبَذ إِلَيْهِمْ لَا سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّط المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 وَإِنِّي أَسْتَوَى صَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أَوَّلَ صَرُوا والذين أَوَّلَ صَرُوا لَمَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ